ونبه على ان الاخوان الذين يعني أتوا إلى هنا من صالجي هذه البلاد وسبقوا اخوانا لهم عليهم اذا ما اتاهم اخوانهم من بعدهم ان يحرصوا على أن يعلموهم ما ينبغي يعني مما يستطيعون مما يفهمون وخصوصا في الاداب العامه خصوصا في الاداب العامه الإسلامية وفيما يجب أن يراعى من الاحكام الشرعيه لان أحد الاخوه الآن يذكر لي قبل الدرس أنه راى أحد الاخوه جاء من بعض البلاد الروسيه اجرنا عن خواجه سمونه ما لانظرت الظاهر أحد الاخوه لا ادري هو موجود او ليس موجودا فوجد وجد رجلا جالسا في مطعم للفول والطعميه وما إلى ذلك وعندهم كراسي ويضعونها في الشارع ووضعوا جهاز التلفزيون لمشاهده مباريات كاس العالم وهذا أخ اخذ زوجته وجلسوا في هناك على المنضده وهي تلبس نقابا يقول وشه من تحت تبدو مثل الناس هما جالسان وهما ولا ولا يقول يعني هو لا يرضى في درس ولا في ان لا يحضر يعني لماذا يسكن هنا وهي حقيقه اذا راى اي هذا المنظر يقول كل الاخوه هنا هكذا كمثل الاخوه الذين ايضا يتركون ابنائهم فيصيعون في الشوارع إذا ما راى شخص يقول كل ابنائهم هكذا اذا في الشوارع يلعبون ويضحكون ويذهبون يلعبون الكره ويلعبون في الانترنت وصحيح نموذج واحد هذه يجعل الناس للأسف يحكمون وإذا كنا لم نتخلص هنا من سوء الظن هنا اخوه تجدهم يسيئون الظن باخوانهم الذين لا ينبغي أن يساؤ بهم الظن ابدا فما بالك بذلك الخارجي هو هو اصلا للظن ابتداء صحيح فانت تعطيه ايضا فرصه يقول لا حاولها لا فائده اجي سنه ثم هم لا يفعلون شيئا لا يعملون بهذا اذا بعد هذا يفعلون المنكرات او مخالفاته لا يعتنون بابنائهم أو ما إلى ذلك ليجل ماذا ليجل انه راء نموذجا واحدا سيئا هذا امر امر تشويه تشويه هذا أمر مهم ينبغي ان يراعى ولكن الذي تكلمت عنه ابتداء هو هذا المنظر القبيح هذا هذا الشيء الذي يعني ينشر المرء من تصور هذا وهذا في في المناطق الشعبيه حتى العوام لا يفعلون هذا صحيح في, ال... في عموم المناطق حتى اللي لا ياخذ زوجته الى مطعم ويقول في كل مطعم ببا... هذا الذي ياخذ زوجته شخص يجب يذهب الى مطعم في النيل ها وفي الغالب هو لا ياخذ زوجته ياخذ غير زوجته <تصفيق> هذا نوصل ال... الى قلنا بس زوجته هذا مطعم على النيل في مكان ان هكذا في زاويه في هذا الذي ياخذ لكن ياخذ مره في هذا المكان صحيح يعني هذا شيء نحن نفر ان انا لا استطيع ناخذ احد من الاخوه الى هنا واحد اي واحد من الاخوه واحد عبد الله هذا لا استطيع ناخذه هنا لان المنظر والجو والمؤم تلفزه ومبارياته و... صحيح طبعا الله بيوم ف هذه وصيه انت سبقت اخوانك وجاءوا من بعدك بكل تواضع وبكل ادب وبكل موده ومحبة في الله لقنه قل له هذا يا اخي كذا هذا لا يصح هذا لا يصح هذا يجوز هذا لا يجوز هذا ينبغي هذا لا ينبغي وهكذا صحيح واذا ما تعاوننا في أن يلقن بعضنا بعضا الخير مخلصين لله لا يعني لا ليس انني تلقنت على يا ولد يجلس حتى وعندك الاداب لا تلقنه بسهوله ب لا لا تشعره بانك ماذا انت ستعلمه ان فوقك و... لان بعض الناس تجده يعلمه ايش كما كما قال القائل من علمني حرفه صرت له عبده ويجريزم يجعله عبدا فعلا يقول انا علمتك حرف فهمت لا هذا لا يمر انت تبارك الله فيكم ارجو من ارجو عنايه بهذا وان ينبه الاخوه الذين ياتيهم اخوانهم او يعرفونه وحتى يعرفونه ينبهونه لا يقول أحدنا انا لا شأن لي لا يقول أحدنا انا لا شأن لي هذا اخي في الله انا انبهه صحيح ونحن كلنا نريد ان نكون خداما لهذه الدعوه اليس كذلك فنحرص عليها ونحرص على صورتها ليس كذلك لكن شخص ياخذ زوجته في مثل هذا هو لا ينتبه هو لا يدري العادات ولا يدري أن هذا يصلح أو لا يصلح او هذا ينبغي او لا ينبغي فهمت فيكون المنظر غير مستحسن ابدا بارك الله فيك والمنظر فيه طبعا مخالفه شرعيه وايش من الذي يجبر الرجل ان ياخذ زوجته أن ياكلها في الشارع هذا سيوم يستتى بالبيت انت في البيت صحيح لكن بعض الناس عندهم يعني شخص ياخذ زوجته وكذا حتى يذهب ليأكل في السيارة ويذهب إلى مكان او عندهم يعني في الصيف في سياره تيما يذهب الى مكان ويشتر لها الرفف ما يسمى بالساندوتشات ويأكلونه في السيارة سبحان الله ما المزاج في السيارة لكن هكذا هم يعتادون يأخذ, ياخذ إلى البيت واجلس في البيت براحتكم وبعيدا عن انظار الناس وبعيدا عن امكان انكشاف المراه صحيح أن تأكل تكشف يديها وتكشف وجهها وتحصل كذا ويحصل كذا والله وكثير من الناس لا يركمراه حتى ينظر إلى رجلها حتى إذا اذا لم يجد ما ينظر الى يبحث عن أي شيء وايت انا من قبل في بعض البلاد بدون تسمية بعض الصايعين يرى المراه متحجبه تماما متحجبه تماما لا يجد مجالا ينظر يبحث في رجلها الكاشفه او تكشف رجلاها ولا تكشف من قضى هذا فلا ت... لا يجوز التساهل في شيء منها اليس كذلك لا يجوز التسامح بارك الله فيك